بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي الله وسلم وباركا عبد الله ورسوله محمد على آله واصحابه اجمعين اما بعد فدي قرات في شرحي والاصول العلمي والاصول لفضيله الشيخ محمد بن صالح الوتيوبين رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى. خمسة وخمسة طويب. نعم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا إله الله هذه قرآن سبعة ودرس وسبعون الله سيدي الان تشتريكين الله قال الشيخ وعصر الله أولئك المطلوب أموه مبادية وليس المعنوي أولئك المطلوب أولئك المطلوب أولئك إذا انظروا في عصر الله إنهم مفتر هذا على جهاز المثلاثة كمثل من في فالأخير <سؤال> ربما تكون مؤمنة مؤمنة خلصة الثلاثة أقول هذا الأيام أصدق الأعلم والصواد الأشخاص مؤمنة قيادة مؤمنة مؤمنة مؤمنة ولكن لو تشاهده مخصصا على الثلاثة الثلاثة ولكنها لا تحت الثلاثة ليس إليه المائمة لازل على الثلاثة الثلاثة الوصف النبي أيضا والولد على عين والولد على عين النبي النبي ملك لا تعارض بينهما حتى مراعاة لأصولهم لما ورد في اذا إذا كان هناك تعارض أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة وإذا ورد هو مفصل ويجب وإذا أخذناه بيه بيه أو نعم هذه نقطة مهمة إذا الاولى الأولى في الدرس الماضي بينا الفرق بين عموم المطلق وعموم العام ما الفرق بينهما؟ نقول هذا مطلق وهذا عام العموم في المطلق إيه والعموم في العام إيه؟ اقول هذا عام هذا مطلق في العام نقول هذا شمولي هذا شمولي انما في المطلق عموم بدلي يعني ايه عموم بدلي عموم في اننا لم احد وبدلي في انه لا ياخد ايه واحد لا ياخد ايه الشيء هذا واحد مثاله لو قلت اعطي رقبة فذا في عموم من جهة ايه انه لن يحدد رقبة بعينه خلاص اعطي رقبة عندي مئة رقبة فاقول اعطي رقبة فهذا الخطاب يتناول الجميع لكن حينما أعتقه فأعتقه إيه رقبة وحيدته يبقى عموم بدلي يعني يصلح أن يكون كل واحد يقوم ليحوز هذا العموم دون غيره فهو عموم على وجه بدل يعني يصلح بكلام هذا إن دا يؤتقه دا يؤتقه دا يؤتقه دا يؤتقه لكن العموم الشمولي هذا لابد بنيان كل واحد من إيه من المستمعين شيئا مما أقوله أنا ان اعطي الطلاب والطلاب دول مئة لو جرى مع 12 واحد هيزعق ويطالب انا اريد حقوقي نقول له ما الدليل انك كنت داخل يقول انه فلان قد اعطى الطلاب وهذا يعني جميع الطلاب لكن لما اقول اعطي طالبا أعطي طالبا كل واحد طلاب ستشرب عنكم لكن لو أعطيت واحد ليس لاحد لي أحد من يقول في الحق يقول له لا حقك ليه يقول له كنت متوقع أو كنت منتظر ماشي كنت منتظر لدخولك في العموم طالبا وأنت طالب لكن لما اعطينا واحدا فليس من حقيقه ان طالب ده عموم إيه؟ بجد هذه مسألة أولى مسألة الثانية متى يحمل المطلق على المقيد متى يحمل المطلق على؟ نكون عنده مطلق وعنده مقيد راقبة وعنده مؤمن قيدنا بالمؤمن متى يحمل المطلق على المقيد فهل أي مطلق مقيد نحمل مطلق مقيد ولا له أحوال وHello لو أر وستعدد لما أرسل مقيد فإن روزني ان يؤثر موقف على المقيد أن يقيد به بشرف ان يكون الوصف واحدا فإن كان يوم مقلماً فإذا الشتلافة اصل الحكم يدل على الشتلافة للوصف الحكمي فإذا صار يوم مقلماً فلوحمه المقلق على الوصف والمقيد على تحييره التحيير لأنهما ان ان هذا في في الحكم في الحكم وتطبيقه لما ذا حكم شكا خالف يؤكد ان لا حكم وده حكم دي مسألة ودي مسألة فحم على زي؟ حتى لو ورد لفظ وفيه تشابه زي تعالى فتره ان يكون الانسان يمكن قرارات وقال انه لا يستطيعون ويديهم من عندما انت مخفص في المياه مقيده بالوجود اذ دخول مقيده الى الفراغ مع هذا في الوضوء في على المقيد نيجي مثلا وايديه منه نقول ده مطلق نحمله على المقيد وارد في وضوء ولا لا نقول الاول ايه الحكم ده فين الحكم ده فين ده في وضوء وفي ده في تيم اختلف الحكم ما ينفعش نحمل مطلق على المقيد لا نعم هل مع المقول ايه معني ان يتلائم التقييد الجواب لا انما اذا الجو كان كله رطبا فسيجلي الرطوبي ويكون في ارقع قدامنا قدامنا السدر والرطوب اظن وسينتهي الاسم الرطوب جسما ولا في الصفة فمتيجم على حلة الأكبر الأصغر بصفة واحدة، نعم غذارك أيش رأى في حلة الأكبر وحالة الأصغر بسبب المشروعية في الاثنين والصفة وألدها في الاثنين. نعم. ويجب أن يُرحب إيماننا الصاروخي للأعضاء الأعضاء على القمة المطلوبة على وجه على الدوائر الاثنين الثلاثين دون نام. وهذا يدل على انه لا يمكن ان يقيد هذا بالاثر لانه ما اذا اختلف في الاصل اختلف في الخطا فلا يمكن ان نقول في اعلى التيمم فامسكوا بوجوهكم وايديهم به لان الايديه للتيمم محموله على الايديه بوجوه فلا يقرر ان نقول لذلك لا تأتي جهد فيهنا ورحيثنا لا تأتي جهد فيهنا ورحيثنا قوله تعالى على الدكتور القناة فتحرير رقبتي من قبل أن يتنامت وقوله في الدكتور القناة فتحرير رقبتي ممكنة فالجهد واحد وهو تحرير رقبتي فالرزم تصعيده المطلق من منذ الأسواق القرار والمقيد في المطلق القرار ويشترض إجمال التطور في كل جنسةهم السبب مختلف لكن الحكم ايه نوت تحت معنا في ومتعالى في الثواب الصحي فجاهرين ربطهم مؤمنا انما بوجوهكم وايديكم نعم ده في الجواب لا ففي تتفاع القطني العزق والضيام الجهراني رحمة قطعه فهو الأمر قطعه اذا تجريد من تتفاعه لكن الشيء الذي تتفاع قطعيني هو العزق فهذا رواية مجميني وهذا واجه مجميني العزق فضيته من تتفاع القطني ومدرس في قالوا أيضا من قمة عام مغيّة ونشطرق في سجارة مجدار أن تكون المقدرة ممتنة لأن الشخص هو وهو حسن يطلق إذن فتمن أشطرق سلمانه في الحسن في بإكتبار مجدد فإلا ونفار موضوع بإكتبار مجدار وتنفلق في ولكن هذا هو ورجل واحد ثالث حسان معاويه في الحجه قد نعمهم انجي قرن الوثم انه على ان فقال ان يحقوا فظهر من نذ الله وحق سبحانه فاذ ذاك قال الله قال السماء قال ما انا قال الله قال فاننا يستنبط منها استنباطا عجيبا، وبعض الاستنباطات المجيدة لبعض العلماء سبحان الله بوحي ذكر الصابوني رحمه الله تعالى الإمام الصابوني في رسالة أفقاد السلف رحاب الحديث قال وقد استخر يعني أخذ الإمام الشافعي من هذه من هذا الحديث فائده وهي أنه يشترط يعني الرقم التي تعتق التوأطع على أن تكون مؤمنة علامة هذا الإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في السمان تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إذا أنكرت هذا يبقى لا يجوز الخطر لا يجزع جعلها كفاء عفقا في هذه الكفاء لا يجزع الله سبحانه وتعالى يجزع في السمان فدل هذا على أن الإيمان يشتغط فيه أن يكون الإنسان معتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فمن لم يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فإنه يكون مكذباً بالقرآن ثم من في السماء؟ ويقول لا, لا مش في السماء فلا يكون يقول على لا يجب يكون إلا فان اعتراف الاسره سليم لهم من الوقت فيغشى سياده يوم الدكتور ويقول عونا لهم على المسلمين على كل مال الحكم هنا واحد وهو تفريق رقبه وهو مقيم للايمان في دكاره القصد ولو مقيم في قالوا على المقيم وقال وعظ الرسول صلى الله وقال لا يمكن أن نحن مطلب عرض أي جمل وفهيم أن الموج الواحد في يكتمل لقضاء الصلاة وهو بحقه إلا القبل أعظم من لكن القبل أعظم من الصلاة رمضان قرب رمضان والذي يثنى من عنده يقول وهو ما يثنى في القول والقرء في وغيره. يا نهار الله والله اجل وان انه من ذا يقول المؤمنين القادر وان من فيه كفار لأن هذا يدل على ان نفسنا اعظم. فالجراط الإيمان الضغطي كانت سبسة. والجراط الإيمان الضغط. فإذا مجبسة اعظم. ولهذا لم يحدث فيه بشتارة مخففة. وإذا القعام في بسيئة بسيئة. بسيئة. إما أفضل هم شخصين ميزة الذابعين. وإذا يفضل التصطير وليس عليه الشيء. اعتمد قوي جدا يستطيع ان يغضب ولو كانت كثيرا فانها تفرده في كفار الكبار لكن اذا رجعنا الى حديث معاويه بن حكم ونزلنا ان القول التوحيد لكونها مؤمنه اقرب والصواب لانه اذا شاب الرسول صلى الله عليه زمن الا انها عندنا أربعة حالات الاطلاق والتقييد عندنا الحال الأولى أن يكون السبب واحدا والحكم واحد. الاتحاد في السبب والحكم وهذا بإجماع يحمل فيه المطلق على المطلق اثنين ان يتفق السبب واختلف الحكم ثلاثة ان يختلف السبب ويتحدى الحكم. اربعة ان يختلف السبب والحكم. يبقى انها كانت حالة المطلق مقيم اربعة حالة حالة يتفق فيها السبب والحكم يقابلها بثلاثة السبب والشكم وبعدين اتفاق السبب مع تعدد حكم اختلاف السبب مع اتحاد الحكم يباجي عندنا اربع حالة الحالة المتفق عليها بين العلم واجمع عليها في حال المطلق المقيد اذا اتفق السبب واتفق الحكم يبقى السبب واحد حكم واحد وما عدا هذه المسائل في خلاف بين هذه العب نعم ايه فيها كلها في كل فمز زي الشيخ يسطو الان عندنا تقسيم وجوه وايدياتهم تصاحب وجوهكم وايديكم عندنا السبب واحد وطار لكن الحكم يختلف اللي هو الوضوء عن كم فهذا فيه الخلاف عندنا العتق وعندنا الظهار عندنا السبب يختلف لكن عندنا الحكم واحد وهو اتحاد الرق هذا ايضا خلاف في الخلاف. فالجرد مستدل فمن أحضر احضر على من بسر كتر بسر كتر قولة للقصة وكسرانية للقصة فلا تضغط قولة الثانيه لا على أسراطنا ويكون القصة من نموع مثل الكتب ومن أسراطنا قوله وكسر ما جزت شركم فيهنا واحدا قوله تعالى فالصدقوا وستدقوا فقطعوا أين من الموحي. فقال أين من هما في من عندنا أيدي في في في السؤال هل في أيدي في, أيدي في عندنا اختلاف سبب واختلاف واختلاف ايه؟ شك اختلاف سبب فما تحس لأن هناك اتفاق سبب في وضوء تامه واختلافه الحكم عندنا مثلا إطلاق الدم حرمت عليكم ميتاته والدمه ولا حمصن فيه طب أي دم يحرم عندنا الآية الأخرى والذي أجد فيه محرمه هي محرمه على صعيمه إلا أن يكون ميتاتاً أو دما مففوحًا يبقى هنا يحمى المطلق على اتفاق باتفاق يحمى المطلقون على المقايب باتفاق نعم ففي الحديث هذا القول عايز اقلل دورص فالجواب هنا ان ذكرت مختلفه في ثلاث عقيده فادى طرف عقله بالذي وهذا من الطرق فلان يقوم وهذا ولا إذن الخلاف والمهمه واضح جدا كما يقال ان السابق تنظر اليوم الى الغرفه تقييما من نصف الغرفه من نصف مطير للاختلاف الحكمي بل للاختلاف الحكمي والسبب ايضا لكن يقول للاختلاف الحكمي على الاختلاف الحكمي وطلب السعيد بانه اذا ارتدى الحكم في عقله ارتدى في وقته ومن هذا حكم ذكرناه سابقا في مساله وقوله قلت امه ومن هذا باخرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر اثاره الغللاء لم ينفر الله وقوله ما من شعبيه من, من في الثاني يضمط ما أثر من كعبيل ما يدارك بالله ولو فهو مضمط السؤال فلنسك من الثاني حتى الأول ونقول ما أثر من كعبيل ما يدارك بالله نقول لا وإذ كان بعض الرمال فبعض هو من الجرمال وهو لك من المضمط وهو هؤلاء الشيخ لما لم يقل يعني وإن كان بعض من له هوى يحمل مضخم القادم لأنه في بعض العلماء لهذا الشيخ فصل قال وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجوال أما العلم معذور لأنه بيأذن باجتهاد وأما من له هوى فليس معذور. فليس معظورا الذي يبين له الحق ويصر عليه معذور. معظور يعني عندنا هنا سبب الجر مختلف هنا الخيالاء هنا لغير الخيالاء الحكم مختلف هنا من ينظر الله إليه. هنا في النار, في النار. اختلف السبب مختلف القعدة عندنا إذا اختلف السبب والحكم نحن المطلقة مقيد لا يعرفنش المطلقة مقيد يبقى نقول اللي بيذور بيه خيالاء عقوبته عدم النصر واللي يجر بغير خيانه عقوبته انما اثمن الشعبين من زوجها في النار فهذا يكون اشد من هذا يبقى ذكر الخيانه وصف مؤثر صح بس مؤثر في العقوبه فعقوبته اشد لكن ليس مقيدا للحكم مقيد. زي اللي بيزني بحريه جاريه وبيلزم نظاره عاديه زي الشيخ الكبير الى زمن وزي الشاب الى زمن هذا زنا لكن هذا عقوبته اشد ليه؟ لان الداعي عند هذا اقوى وعند هذا اضعف فاذا يجر خيلاء هذا عقوبته اشد لهذا من ينظر الله الي يوم القيامه وجاء في حديث مسلم فلا لا ان الله ولا ينظر اليه في القيامه ولا يزكيه عذاب اعذب ذلك على الخيالات حتى لقوله صلى الله عليه لا ينظر الله اليه انما ما يذل الخيالات هذا فين رقبته في النار في النار نعم <تصفيق> قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جرى قوله ضيداه ولا ان تجدوا وحدك وليس تطلب ضيداه ابدا سؤال يقول وما تطلب الجواب يقول قصي انه نجم او اتباعه اخوان وزملائي او من اجمل ذلك يقول هذا ما يصف فيه حمد المطلب المقيد ابدا وقال من من ذلك خيالا وطبعا احكام الشريعه عمل جميع ان ما يقيد شخصا أو ما يخصه شخصا ولم يرد أن أبا بكر قدل عليه خصة بهذا التطبيق بدون الصحاب فنقول قاله أنت أبا بكر أكل من يجوره فيها وإحنا ونجي النهاردة نقول واحد يقول أنا ما بجورش خوالها نقول له أنت آثم طب ليه ما بنعطلوه حكم, حكم أبي بكر ليه يبقى هذا التطريق بين المتماثلين نقول لأول أنت جاءت حالة أبا بكر كنت حقل يا أبي بكر وإحنا حكمه ابي أبي باك أباكك المزبل ولا ايه كان يا خيئ لما يتعاهم ينزل من لما أنت ماشي أنت تودك أصلا فوق الكعب ولكن نصك رفيع أو الأسك وزع يوم ينزل البنطرو ثم تجد البنطرو إن وجدت عالما وحيدا أنظار أرضونك أنت آتن في هذا قل لا أنا كأبي بكر ده أنا كأبي باك. فهل يتح ابو بكر في هذا إلا أن أتعاهدك مع من يصيل مع سبك الإصرار والترصد ليه؟ <تصفيق> نعم <تصفيق> <محتف؟ مه تصفيق> ان اقول لكم ان قول الله ولكن واركز على انني اذا تطابق في ذلك الفكر الذي ذكرت ابدا او مقدم يقول يا رسول الله ان لا حد الثالث الغل الذي إلا أن الا ان اعد هذا بقوله قول يترس تقول واقول من غير انزل حكم فهذا فهل ذلك كيف هو يقول يستجل عليك إلا يأكل عسلهم سؤالك فالأطفل ضبع من الدين الجوالي الأطفل هو الضبع ويقول لهم من صلى الله عليه وسلم انك لما ذلك عليك هذا ويمكن يعني أن يوجه ايضا قول آخر لمن يظن أنه لا يرفعه خيالا إنما أصاوب غيره ولا ونقول هذه دعوة يعني بعيدة جدا واحد انا لا أصعه يعني وأجره لغير الخيالات هذه دعوه بعيدة جدا لأننا قلنا لو ارتفع ثوبك فلن يوافق على ذلك ليه أنت بتجره ولا تلقي ارتفع ارتفع يقول له ليه والله الناس الناس بي ناس تضحك مني الناس مش عارف يا فيده يا اخويا ان خوف الناس فيها ولهذا جاء في انطباع 50 حديث جابر بن سليم رايك الاكمال فان الاسفار من المخيل لكن قد تختلف درجات المخيل لكن بالنسبه مخيل ولهذا ارفع ارفع نعم طيب نكفف من المجمل والمقيد نكفف المجمل والمقيد يبقى إذا الخاص من هذه المسألة هل نحن المطلق على المقيد نقول لهذا أربعة أحوال حالة وقع الاتفاق على حمل المطلق فيها على المقيد وهي حالة إيه إذا تحدث سبب السبب وعن الأحوال الأخرى من اختلاف السبب والحكم او اتفاق السبب مع اختلاف الحكم او اتفاق السبب مع اتحاد الحكم كل هذا مختلف فيه بين اهل العلم ولدي يترجع عندنا انه اذا كان السبب والحكم متفقين فانه يحمل المطلق في حماية العلم المقيد زي الدم اطلق في نصر وقيل في نص آخر بإيه أنه مسفوحا فيحمل على الايه على المسلم الذين يقوم بالكراهه بالكراهة من أين يذهبون من النصوص الوعية ما يأتي أيضا فهو في النار إن الله ينظر ينظره يا من زر التوبات ما يعقب عليها أبدا ولا يتوعد علي الكراهه ما هي ما يثاب تاريخه ولا يعقر فعرف ازاي لا يعقر النبي يقول لا ينظر اليه ويقول في النار